Ah, ma, että ihmiset, ihmiset, ihmiset, ihmiset, ihmiset, tumati lae ya zahra al طلب اللي عصار فضعت نبينا قل لا يا بابي الشام يا مم الحزينة لاذت وراكي حل عليه هاو صوى بالدي واسمع جوابك كانتي كدرت اسمعي جواب ما بنتي ما ولايتي قدرت اسمع البغ يحجي كل جال ما بالقلب الصوار للحشر ما يبرى ولا ينفع التسكين يا زهراء يا زهراء Maa bennettii Tinsa yakuun Saliha abdil alai Maa Tinsa وفي في قول للبابلا تسال عن الحال يا المهدي سامحني جواب بيهد الجبال ما ادري شجون المحسنين تعفر بالرمى وان ضربة الزاهره وتقاي يا ابا يا المهدي سامحني قصاد تستر حرمك ما كان قصدي أعصري مظلوم أمكم ما يوم مر على البالي تشدد شملكم ما مر على الخاطر ضرب ورم المدني يا زهراء يا زهراء يا زهراء ما ظنتي تنسى صالح ما ظنتي تنسى Kutumatilajai Yä Zahraa Yä Zahraa Yä Zahraa Aaaaak Aaaaak فاندفنة الزاهر ابنهار اندفنة بلايد عمرت لا يحضر عدو ساعة التغسيل بس الوصيل كرار وصاحبه حسن وحسن جدك علي الكرار من سالة دموع بس مدد الزاهرة وعاء ينكسر لطلوع خرعن قبر المصطفى نادي مفجوع جدك الودي عام كالسرا من هابض العين يا زاهرة يا زاهرة يا زهرنا يا tinsa تنسيمو صالح ظيل العين ما بنتي ما ضنتي. تنسى الجنين. تنسى الجنين.